الحمد لله وكفة وصلاة وسلاما على عبادين من الصفا وعلى التابعين لهم بحثان الاله ومدين أما بعد فتوقفنا في باب الأخبار عند قوله وأما تقريره صلى الله عليه وسلم فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعله إذ بعد ما تكلم وقال وقد طبق أن ذكرنا أحكاما كثيرة على الصنة القولية ثم بعد ذلك بكلامه على السنه الايه الفعليه وقال افعال النبي صلى الله عليه منها ما يحتمل الخصوصيه ومنها ما فعله على وجه العادة ومنها ما فعله على وجه الايه الجبله ومنها ما فعله تعبدا ومنها ما فعله بيانا لنص مجمل في الايه في الكتاب قال بعد ذلك الايه التقرير معنى التقرير أن يفعل امام النبي صلى الله عليه أو يقال أمام النبي صلى الله عليه وسلم قوله أو يفعل فعلا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمكن على هذا الرجل الذي فعل هذا الفعل أو قال هذا القول لبنحن نعرض السنة التكرارية أو الإكرار أن, أن يفعل أحد الصحابة بحضراته فعلا أو يقول أن يفعل أحد الصحابة بحضراته فعلا أو يقول قولا فيمسك صلى الله عليه وسلم فيمسك صلى الله عليه وسلم عن الإنكار ويبكت فيمسك صلى الله عليه وسلم عن الإنكار ويبكت يبقى الإقرار ده يسمى إيه قول ويسمى إيه معايا سباب اذا ان يفعله احد فعلا او يقول قولا والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر ايه عليه طيب ايه الدليل بقى على ان ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم يجوز فعله ما الدليل على انه يصح الاحتجاج بالسنة التقراريه يعني واحد يجي يعمل عمل وتيجي تقول له بس النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوش فهو اقره فعي امامه ولم يعترض ولم ينكر على من فعله الدليل ده لأن الكلام بحجة أولا أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم ده الدليل الأول على أن الإقرار النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به أنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن تكوته يدل على جواز هذا الفعل أو القول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن ثقوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواب هذا الفعل أو القول لذلك بواب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا فقال باب من رأى ترك الكثير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا يحتاجه بأنه يفعل أمامه الفعل ولا ينكر عليه يحتاجه بأن هذا الثال جائز أما ما سوى النبي سكت معا ازاي؟ فلا يحتاجه بسكوته الواد رح نتكلم عن مين؟ على سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الإمام البخاري يقول باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حده لا من غير الرسول لان غير ايه الرسول الامر الثاني الذي يدل على حجيه هذا الاقرار ان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ان وجوب انكار المنكر لا يسقط من عليه بالخوف على نفسه الامر الثاني يقول لي أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز له أن يسكت عن الإنكار على الخطأ حتى ولو كان في هذا الإنكار إهدار لحياة بل يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكر والله عز وجل قال له والله يعصمك من الناس واضح كده طيب يبديل أدلة على خجية هذا الإقراء بعد ذلك نقول بقى عدم انكار النبي صلى الله عليه وسلم حجة ويدل على الجوال لكن بشرطين عدم انكار النبي صلى الله عليه وسلم ده حجة ويدل على الجوال بشرطين اولا أن يعلم صلى الله عليه وسلم هذا القول او الفعل أن يعلم صلى الله عليه وسلم بوقوع هذا القول أو الفعل أن يعلمه صلى الله عليه وتعالى بوقوعها هذا القول أو الفعل طيب ايه ومسألة احنا بنقول الآن أن يعلم نقول صلى الله عليه وتعالى بوقوعه هذا القول أو الفعل طيب هاب أنه لم يعلم إذا لم يعلم فإن الوقت وقت نزول الوحن فإن لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقد علم رب النبي صلى الله عليه وسلم والله عز لا يقروا على الايه على الخطا لان الوقت ايه وقت وح وقت التشريع والتدلل الصحابه رضي الله عنهم على جواز العز بانهم قالوا كنا نعزل والقران ينزل ولم ينهنا اعزائي العجل اللي هو ايه هو لا لا يلقي بالمني في يعني طرز المراه بل يعني يعزل عنها ف ينزلوا خارج الإيه؟ الرحم فهم يقولون لقد كنا نعزل والقرآن ينزل ينزل ولم ينهانه طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل لكن الله عز وجل إيه؟ علماء والقرآن ينزل ولم ينهى القرآن عن هذا الإيه؟ الفعل معاكدا ذاب الإمام المسلم في هذه الرواية قال صفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهان عنه القرآن أيضا يدل على أن اقرار الله حجة الأفعال التي كان يفعلها المنافقون وكان رب العالمين يطلعها لرسوله صلى الله عليه وسلم يبهى هذه أفعاله ومع ذلك المولى عز وجل كان يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأفعال الشرط الثاني هذا ألا يكون الفعل الذي سكت عنه النبي صادرا من كافر لما تجيش تقول بقى ايه عمل الفعل الفلانيه دي قدام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم ينكر النبي صلى الله عليه على جواز هذا او القول بشرطين الشرط الاول الشرط الاول ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وقوع هذا الفعل او القول وإن لم يعلم فإن الله عز جل علم ولم ينهى المولى عز جل فدل على الجواب الشرط الثاني قال يكون هذا الفعل او القول صادر من, إيه؟ من كافر قال الشيخ رحمه الله واجد استنباط مين واجد استنباط مين عليهم نتكلم فيه إن أن المنافقين كانوا يتعلون أفعالا ونبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه فاحنا بنقول ان نبي صلى لم يعلم بالايه بالفعل أو القول فان رب العالمين قد علم ولم ينهى عن هذا فدل على جواز اهذا الفعل بالناحيه العكسيه المنافقون كانوا يفعلونها فعلا لا يعلمها النبي وعلمها رب النبي وبلغها وبلغها رب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى لو كان الفعل اللي احنا بنقول ايه الا لحظه لم يبين مع ازاي ما ينفعش نعمله إبقى كان يجب على مولى عز وجل أن يبينه للنبي صلى الله عليه وسلم كما بين أفعال المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم معي اللي هي نحل إيه العكسية قال يا رحم الله وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوابه على الوجه الذي أقره قولا كان أن فعلا مثال إكراره على القول إقرارهم الجارية التي سالها أين الله قالت في السماء هنا النبي صلى الله عليه وسلم فألا الجارية التي صفعها أو صكها معاوية رضي الله عنه صفكة على وجهها وحديث الطويل في صحيح مسلم في نهايته أن معاوية قال ولقد كانت لي ظنم قبل أحد والجوانية فاضطلعت ذات يوم فإذا الذيب أي الزيء فقد ذهب بشات من غنمه وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون فسقطتها سقطة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعظم ذلك عليه فقلت أفلا أعطقها يا رسول الله قال اقتلي بها فأتاه بها فقال لها أين الله قالت السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتق في مؤمن هنا النبي صلى الله عليه اقر الجارية على قولتها ان الله جل في السماء يبدأ يصح لنا ان نقول ما اقره النبي صلى مثال اقراره على الفعل اقراره صاحباء السرية الذي كان يقرأ لاصحابه فيختم بكل هو الله احد فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء كان يسمع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة رحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه وهذا متفق عليه فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الفعل من هذا الصحبي أم لا أقره فيدل ذلك على جواز هذا الفعل ونقره باحته. يدل هذا على جواز هذا الفعل وإيه وإباحته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه بل قال إيه أخبروه أن الله يحب لكن في مسألة هل إكرارات النبي صلى الله عليه وسلم تدل أو يصنبط منها لاستحباب يعني أنت لما نظرت في الكتاب تجد أن الشيخ رحمه الله يقول إيه وإكرار يقول إيه هو دليل على جوازه لم يكن دليل على إيه على استحبابه صح ويقول بعد ذلك اقراره على الفعل هو عمل المسألة بقوله دليل على الجواب وده الصحيح ان اقرار النبي صحف لنا لا يدل على الاستحباب يعني انتاش تقول ايه يستحد لعصام مدام يصلي بنا اماما انه يخطم في اقراءته يقوله والله لا بل نكون جاز له أن يفعل ذلك ولو فعلها لا تنكر عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من فعل هذا ولو كان هذا الشيء مستحبا لفعله النبي ولو مرة واحد معي لو كان مستحبا يستحبا يختم الإنسان الصلاة مثلا بالناس او لحاله بكله والله أحد يفعلها النبي ولو مرة واحد وما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أمن المفألة التي أقرها النبي تدل على الجواز لا تدل على الايه؟ الاستخبات قال ومثال آخر اقرار الحبشة يلعبون في المسجد من أجل تأليف على الإسلاح يبقى ممكن وإحنا بنحفظ الهم الأطفال أو الطلاع يبقى نعملون مسابة المنديد في المدى زم الأخوان بيعملوا وإحنا بنعملش عشان كده الشباب بيحبوا الأخوان ويحبوناش معي ينفع نحن مثل الله حرش الحبشة النبي صلى الله عليه وسلم على لاعبين في المسجد وكانت عائشة رضي الله عنها تقف خلف النبي صلى الله عليه ويعني هو يقول لا أكوفيتي أكوفيتي يعني خلاص فهي كده فهمني ازاي وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليؤلف هؤلاء على الايه ثم بقى الشباب بتوعنا والأبقال بتوعنا فكرين المسجد ده بيت بيت الرعب ما ينفعش إن في أي حاجة نقرأ القرآن أو نصل الزر كده يطردون شرة طاردة وده مش صحيح الحاجات دي كلها إيه تعود قدم الطفل على المجيء إلى بيت العزاجة فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أقرى الحبشة على لعبهم في المسجد قال فعن وقع في عهده أي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه ولكنه حجة لإقرار الله له ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنه على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه قال جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل متفق عليه زاب مسلم قال سفيانه ولو كان شيئا ينهى عنه لنهان عنه القرآن قال ويدل على أن اقرار الله حجة ان الافعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم فدل على ان ما سكت الله عنه فهو ايه جائز ايه رحدي شو ليه يستحب العزل ها لا لنقول ايه يجوز الايه العزل وان هذا العزل حتى لا يجوز الا في بعض الايه الا لا. اي نعم طبعا احنا قلنا كده في الاحكام التكليفية ان المباح يطلق عليه الجائز طيب احنا كده يا اخي سعيد قلنا ايه بقى قلنا معنى الخبر وقلنا ان هو مرادف لمعنى السنة وتكلمنا على بعض احكام السنة القولية وذكرنا لدلة على ان السنة القولية لابد ان يؤخذ بها ثم ذكرنا الادله على حجيه الصنة الباليه ولدل على حجيه الصنة التقريريه ولدل على حجيه السنه الاستقلاليه تبقى لنا الادله على حجيه الصنة السابقه عشان نكون كملنا الايه المساله معلش بقى استحملوا يعني ايه السنه الترقيه يعني حديث عطانا لاقينا من الاول وبعد كده واردتم ان تكتبوا امنيت عليكم ما تريدوه السنة التركية يعني ايه؟ يعني احنا بنقول يا شباب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا لم يفعل امرا معينا مع وجود اسباده وانتفاق موانعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتلكه من القراء من هو اجمل صوتا من مشاريع راسد صح ولاء والشيخ الخصر والشيخ عبدالباصر ولم يأمر احدا منهم قطوا بان يجلس قبل الجمعة بنصف ساعة او بربع ساعة ليطرأ على الصحابة ربعا او ربعين من كتاب العز وجل. صح؟ إذا مسألت قرارة القرآن قبل خطبة الجمعة هذه المسألة بعينها لن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم قرطه ولن يفعلها مع وجود أثبادها صح ولا؟ محل بشي يقول ايه لا دا ما كانش في جمعة لا دا كان في جمعة يعني سبب كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومحدش يجي يقول ايه لا اصل ما كانش يمتلك حد من القراء فعشان كده ما كانش بيخلي حد يقرا لا يبقى حد يقول ايه ان ده مانع. لا ما كانش في مانع القراء كانوا موجودين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم على ام اللي هو عبد الرب و سيد القراء وبيبن كعب كانوا موجودين على ع 접종 النبي صلى الله عليه وسلم يبقى سبب الفعل ده كان موجودا والمانع كان منتفيا معي ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم کبط يدل ذلك على ان فعله بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم يعد من البدع عشان كلام أبم ايه السنة التركية ما تبقه النبي صلى الله عليه وسلم يسعك ان تتركه معا ازاي بس لفرق أن يكون قرق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشيء أتبابه قائمة وموانعه ايه منتفية معا كده طيب ممكن النبي صلى الله عليه وسلم أتباب الشيء تكون موجودة لكن هناك مانع في عصره عزي يمنعه من فعله فجاز لمن أتى بعد ان ايه ان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قام بالصحابة التراويش صح الله ليلة وليلتين وثلاثا ثم في لم يخرج ليهم وقال إني خشيت أن تفرض عليكم يبقى السبب الصلة دي موجود على عهد النبي ولا مش موجود موجود والمانع منتفي مش منتفي ليه لأن النبي علل ذلك إني خشيت أن تفرض عليكم فلان ما يموت النبي صلى الله عليه ما هناك لا لأمر ولا نهي خلاص اليوم أكملت لكم بإيك بينكم مفيش أمر جليد ولا نهي جليد يبقى إني خصيصة أن تفرض عليكم ليس لها محل من الإعراب كما يقولون معا كده يبقى لوح الجهز بعد ذلك وصلت تراويح بالناس ويجعلناه في جماعة لا خرج وما يقولش يبقى إيه لا ده نبي صلى الله عليه وسلم ما فعلاش أو إيه آخر أمره لم يصلي بالناس لا هو لم يصلي بالناس لوجود الإيه؟ المانع قتال مانع الزكاة هل وجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من منع الزكاة حتى يقول أحد فعل أبو بكر فعل كان لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا هنقوله أصلا سبب المسألة ما كان وجودا في عد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه وجد بعد ذلك فلا أحد يستدل بأن النبي ترك هذا السؤال فيجب على أبي بكر أن يتركه لا السبب لم يكن إيه موجود لانه لم يمنع اصلا احدا لم يمنع احد اصلا الايه الذكاء واضح طيب يبقى بنقول كده ايه لا جد او الضابط ده اللي احنا ضعه كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي وانتفاء المانع ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ففعله بعد ذلك بدعه واضح؟ ولا مش واضح؟ يبقى عندنا كم كده؟ ثلاثة ان يوجد السبب معاذ زي؟ وينتفي المانع ففعل هذا الشي ايه؟ ان يوجد السبب وينتفي المانع ففعل هذا الشي؟ ان يوجد السبب وان ينتفي المانع ففعله هقل السيء بعد عهد النبي بضع تجاهد ليه؟ اعيد تانية ما عنديش مشكلة بس امو كن الكلام مواصل انا بقول ايه؟ الشتباب موجود والمنع منتفي ومساعلوش النبي يبقى بعد النبي يكون ايه؟ طيب الشتباب غيرو موجود عزاي؟ والمنع ايه؟ منتفي لان اصلا فيش سبب عزاي؟ الفعل بعد ذلك ايه؟ جائز انا مش جائز. طيب السبب موجود والمانع موجود. بالفعل بعد ذلك ايه? يجود. ده يجمع القرآن. جمع القرآن ليه النبي صلى الله عليه وسلم يجمع القرآن معاني القرآن كان موجودا في عهد النبي. لكن كان في مانع ايه هو? ان الايات تتغير في نسخ يحدث وإن النبي صلى الله عليه ضع هذه مكانها دي وبع هذه مكانها دي وبع هذه بين الآية بي كذا والآية دي في فإيه ففي تغييرات معا إزاي فبعد ذلك المنى دا انتفى خلاص القرآن إيه ما هناك نفع ما هناك إيه لا تقديم ولا تأخير وإيه النبي صلى الله او وسلم عرض أو عرض القرآن لجبريل مرتين قبل أن, إيه؟ أن يموت في آخر رمضان عاشه النبي صلى الله عليه وسلم معا كده يبقى جمع القرآن بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجوز ولا لا يجوز يجوز لم تتسام كده دي, دي القاعدة دي ذكرى ساحه الإشلام في ابتداء صراف المستقيم وخالفة أصحاب الجحيم لما كان يتكلم على الفرق ما بين المصالح المرسلة وما بين البدعة فالفرق بينهما يتضح بهذه القاعدة كل شيء وجد سببهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المكتب اللي هو السبب يعني وانتفاء المانع ففعله ايه بدعة ممكن نلخص الكلام بالآتي تكتب لا تركوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من ثلاث حالات تركوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من ثلاث حالات الاول عدم وجود المقتضيلة الأول عدم وجود المقتضيلة المقتضيل هو إيه السبب وذلك كتركه قتال مانع الزكاة وذلك كتركه قتال مانع الزكاة فهذا الترك لا يكون سنة فهذا الترك لا يكون إيه سنة بل إذا قام المقتضي ووجده بل إذا قام المقتضي ووجده كان فعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم كان فعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مشروعاً غير مخالف لسنته مشروعا غير مخالف لسنته كايه كقتال ابي بكر مانع الزكاة كقتال ابي بكر رضي الله عنه لمانع الزكاة تبتني عصام كده؟ وجمع القرآن رد محمد هل هذا المثال يا صح تحت هذه الحالة؟ او تحت هذه الحال؟ اه معكوس صح؟ جمع القرآن السببه موجود على عهد النبي انا هنا بقول ايه؟ لعدم وجود مكتضي اي لعدم وجود السبب لكن جمع القرآن سببه كان موجودا على عهد النبي لكن كان هناك مانع يمنع من جمع القرآن في نصحة واشنة اي ما انا بكلم بقى المثال انت قلتوا ده مينتغرش تحت الحل دي اذا كان الحكم ليش الحكم يعني كتابة بقصة حمالها ليس ابيضع ودام اذا كانت النصحة المحن ليس ابيضع ماشي انا مش اختلف معاك لكن انا لما بفصل بذكر كل حالة واعطيها مثالات وقد تكون الحالة تتفق معلاتك قبلها في الحكم لكن تختلف الخطوات مسألة رياضية في نهاية تلع 12 وزي 12 لكن دي مرة دي 20 مرحلة دي مرة دي مرة صح والله ايه الحالة الثانية ان يترك صلى الله عليه وسلم ان يترك صلى الله عليه وسلم الفعل مع وجود المكتضي له الفعل مع وجود المكتضي له بسبب قيام مانع وذلك بسبب قيام مانع كتركه قيام رمضان في جماعة كتركه قيام رمضان في جماعة بسبب خشيته أن يفرض عليهم بسبب خشيته أن يفرض عليهم فهذا الطرق يكون صنة هيا شباب هذا الطرق يكون صنة اي نعم فهذا الطرق لا يكون صنة ما حدش يقول ايه صنة ان احنا ما صليش في جماعة في رمضة فهذا الطرق لا يكون صنة لان المان عاقد زال بموته صلى الله عليه وسلم وانا عندي سؤال معايا وبرده كجمع القران ماشي كده <تصفيق> ايه ده احنا قلنا ايه ان نبينا كان قال اني خشيت ان تفرض عليكم صح معايا في الكلام فاهمين الجمله ديت طيب السؤال قولي بقى ها كته رجلي <تحرج> <تحرج> يعني اقول السؤال من هقول السؤال يبقى واجب لو ما قلتش الاجابه طيب الكلام معناه ايه احنا بنقول ايه إني خشيته أن تفرض عليكم ممكن بدون ما يقوم النبي صلى الله عليه أصلا مع الصحابة تفرض عليه وبعدين جل الأحكام لم يكن لها السبب فهي شرع الأمر أو شرع اجتماب النهر لا ممكن بدون أي سبب كده ينزل الأمر بفعلة كذا أو بدون أي شيء ينزل النهر باجتماب امر ما أو باجتماب فعل المات أموال بقى معنى إيه إني خشيته أن تفرض عليكم دي معناها إيه نعم اه شهد الحق الصحابة على فضلوكا من الشباب صلى الله ان يكون يعني اجماع على فضلوكا من الشباب صلى الله عليه هو عايز اقول ان حتى لا معنى الجملة حتى لا يتصور احد ان قيام رمضان من الواجبات لو داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم معا ازاي كان من الممكن ان يأتي بعده ناس يقولون قيام ربضان من الواجبات كما اتى ناس بعده وقالوا بان صلاة الوتر واجبة فحلا كابي حنيفة رحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطلق الوتر لا حضرا ولا تفر دمعنا من المعاني لذلك الإمام مالك مثلا لو أنت بتقرأ في ثقف المذهبي للإمام مالك تجد أنه يقوله يقره صيام الاثنين والخميز يقره صيام ستة أيام من سواه يقره, يقره تقريبا صيام ثلاثة أيام من كل شهر طب ليه يقرأ وليه صحيح ليه قل لي حتى لا يتصور أحد من الناس أنه أن هذا الصيام واجب فأعطاه حكم لإيه الكراهية لكن طبعا الاصل الاستحباب لك انا اقول لك ملمح القول ده او العلة التي اودت به لان يقول بهذا القول هي الايه الجملة دي خشية ان يظن الناس ان هذا الصيام من الواجبين واضح؟ الواجب ده ضقية الايه؟ القول المهم انا اقول ايه انا اقول معنى الكلاف لان بعض اهل العلم قالوا بهذا جبت الواجب اللي احنا اتفقنا عليه ولا اه صح انا قايلك ايه؟ ايوه طب عندي صلي بحك لو الدرس الاول في في قلبك ما كنت اللي تنس. اللي احرقك ثاني نعم الوقت هنا اصلا هاتوا بين انت خليل اللي هنا nina wa alhamdu lillahi wa salatu wa salam ala nabiyina almustafa wa lakum مع حتى مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لقد وضوء لما يدخل اسم الله عليه صح؟ والتخليل ليس بواجه معاذ زي؟ وتخليل اللحلة وتخليل الأصابع كل شيء خلاف الذي ورد في الآية ليس بواجه بل هو سنة صح؟ حتى المضمضة والاستنسافة معاين النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذا توضعت فمضمض كلام جميل كده؟ طب أنا ليه ما أقولش بقى ان ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم دي فات. يبقى كانت اول امر ايه دي الحاجات الموجودة في الاية بس دي الواجبات ثم ورد على ذلك اذا توضات في مضمد ليه انت بتقول بالعكس يعني ليه انا موضش اذا توضعته في مضمد ده صرف الحديث ده الى صرف الذي الل كان مستحبا الى الواجب ليه انت بتقول بالعكس لا صدواتي مش موضوع امتا موضوع امتا ليه قلت بدا ومو قلتش بدا يعني اللي قلت ان الحديث رفاعة او حديث المصيف في صلاته ده صرط هذا الامر اذا توضطت مضمد اي استحباب ليه ما قلتش اذا توضطت مضمد ده اللي صرط الاستحباب إلى الوجود هذه واحدة ان العلماء قالوا ان حديث المصيف في صلاته لم تتواطر همة رفاعة على نقل كل ما قاله له النبي في بيان كيفية الوضوء لأن حديث رفاعة لم ما نص عليه في الآية حديث رفاعة لا يخرج عن قول المولى عز وجل يا أيها الذين من وإذا قمتم للصلاة فغسلوا وجوهكم وإيديكم من المراطقي ومساحة برورتيكم ورجلكم من الكعبين ما فوش أكثر من دون اللهم كما قد أعضاء العلم التعابد لله بغفل الأعضاء الأربعة اللهم وردوا في الآية, الآية. معا إزاي فهو لم يخرج عن الآية قيد أنمولها ليه بقى؟ وليه استخدم الترجيح ليه ما استخدمش الجمع؟ ليه, دي دي دي ليه محلق ترجح, محلق ترجح حديث على حديث؟ لما تاخدش بالمجموع؟ قال اسجد. ف... طب ده كان واجب، كان في واجب تاني؟ اه. ها؟ ايوه، ده بطل الاستدلال ايه احنا ولنا تأتوا بكل الواجب يعني بكل الواجب طيب لازال الواجب قائما ما. الواجب الاول ما معنى القاعدة القائلة بي اذا وجد احتماله بطل الاستدلاله او اذا تطرق الى الدليل الاحتماله سقط به الاستدلاله والواجب الثاني النبي صلى الله عليه وسلم لما خلل لحيته قال ايه فهكذا امراني ربي لبعض نقول لا انا بقول لك هكذا لو قلت لك فينا اصلا ما. لا هكذا امراني ربي لماذا نقول بأن تخليل اللحية مستحب وليس بغاية وكذا خلل بين الأصوار بيعمل. لذا نكون بان التخليل مستحب الحاله الثالثه شراب صحاحه وعلى الطالب صحته نرفع وعلى الطالب صحته ألا يحتمل خصوصية هكذا أمراني يا ربي ولم يأمركم ألا يحتمل هبى من قلبي الاحتمال ده طيب إثاني. الحالة الثالثة أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل أني خشيت أن تفرض عليكم بقى. معناها إيه الحال الثالثه أن يترك صلى الله عليه وسلم الفعل مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع ان يترك صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع وذلك كتركه الأذان لصلاه العيدين وذلك كتركه الاذان لصلاه العيدين كلام ده واضح الحاجة الثلاثة دول كده واضحين طيب ابن القيم يقول يا ريكي اسمع يقول فإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة ترك النبي صلى الله عليه وسلم يعد من السنة كما أن فعله يعد من من السنة فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظيرا استحبابنا ترك ما فعله ايز احنا قولنا يستحب معنى ازاي النفر يا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يا بالضبط كان نظيرا استحبابنا لترك ايه ما فعله نفس الايه نفس الوضع فيزا استحبابنا فعل ما ترك يستحب على نفر ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم كقولنا يستحب أن نترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واضح ولا فرقة فإن قيل من أين لكم أنه لم يفعله ممكن أحد يقول ليه أنت عرفك أصلا أن هو يعني ما جمعش القرآن إيش أدراك أنه هو لم يفعل كذا إيش أدراك أنه هو لم يسلم على الصحابة بعد الصلاة إيش أدراك أنه هو المؤذن ما قالش وصل الله على محمد النبي الأمي بعد الأزام بصوف عاد ايش ادرك قالت انقيل من اين لكم انه لم يفعل وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم كونه لم ينقل لا يدل على انه لم يفعل فهذا سؤال بعيدا جدا هذا سؤال بعيد جدا عن معرفة هذهه وثنته وما كان عليه ولو صح هذا السؤال وقبل لستحب لنا مستحب الاذان للترويح واحد يقول ليه يستحب لأن احنا نؤذل للترويح نقوله ما جايش يقول لك إيش هدرك أنه لم, إن لم يفعل وقال من أين لكم أنه لم ينقل واستحب لنا آخر الغسل لكل صلاة وقال من أين لكم أنه لم ينقل وانفتح باب البدعة وقال كل من دع إلى بدعة من أين لكم أن هذا لم ينقل لبهذا دلنا على أن السنة التركية أصل عظيم وطاعدة إيه؟ جليلة نقولها على ايه؟ بكلمة... بكلمة... بكلمة... بكلمة... بكلمة... بكلمة... نقولها على سبيل الايه؟ على سبيل ذنب البدعة زي؟ كما قال ابن الماجشون نقلع امام مالك كل من اتى البدعة فقد زعم ان الله لم يكمل دينه وكذب قول الله عز وجل اليوم اكملت لكم ايه؟ دينكم طي قبل ان انتقل الى أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه على أجلة سريعة هل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بسنة دون أن يكون أوحاها إليه رب العالمين هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بسنة من تلقاء نفسه دون أن تكون وحيا من عند رب العالمين اختلف العلماء في ذلك منهم من قال كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الوحي واستدل بقول تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي واحد ثاني من العلماء قال لا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي من تلقاء نفسه وأن الله عز قال إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله فخصه الله بأن يحكم برأيه لأنه معصوم وإن معه التوفير بعض أهل علم قالوا لا كل ما ات به النابي صلى الله عليه وسلم انما القي في روعه قبل ان يأتي به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الروح الامين قد نفف في روعي ان انه لن تموت نفس قبل ان تستكمن有 او تستوفي رزقها او عجله وبعض اهل علم قال لا لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسنة من تلقاء نفسه فان كل السنن التي ات بها النبي صلى الله عليه وسلم لها أصل في كتاب الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يأتي بسنة في البيوع مثلا فهو يستند إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموا بينكم بالباط وقول المولى عز وجل وحل الله البيع وحرم الريبة يبقى هو بيستند إلى هذا في تبيينه للناس كيف يبتعون ويشترون يبقى السنة دي لها أصل فين في الكتاب قال الإنام الشفعي وبعد ذلك كله وأيما كان فإن الله عز وجل فرض علينا طاعة النبي سواء كانت هذه السنة أتى بها من تلقاء نفسه فقد أقرها الله عز وجل أو أن المولى عز وجل أوحى بهذه السنة إليه فالأصل عندنا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ قال يا شيخ رحمه الله أقتنوا الخبر بأتبار من يضاف إليه ينقصم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة بأقسام مرفوع وموقوف ومقطوع مرفوع ده يعني النبي صعف الله مقطوع يعني موقوف على الصحابة مقطوع على التابعي ومن تحته يبقى يقولون ده ولا حكم الرابع عزيبه ده المرفوع ده كلام نبي صعف الله طب ده موقوف موقوف في كلمة موقوف دي لا تستعمل إلا على الكلام الذي ورد عن من الصحابة والمقطوع عن التابعي ومن تحته يبقى ايه ومقطوع على حد شوش عزيزي يبقى خلاص يبقى ممكن نستخدم المصطلح ده على التابعي ومن ايه تحتهم قال فالمرفوع وسمي مرفوعا لارتفاع نثبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما فالمرفوع حقيقة قول النبي صعفال وفعله وإكراره اللي هو الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا معايا لا يقبل الله صلاة بغير طهور إذا ده سيلا إيه قاله النبي صعفال معايا وإكراره وقد أتى معنا والمرفوع حكما ما أضيف إلى ثنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه موظيفة إلى سنته الصحابة يقول ليه أمرنا نهينا وخبت بالك أنه هو لما يقول أمرنا أو نهينا ما بيقولش اللفظ الذي سمعه من النبي عشان كده إذا قال الصحابة أمرنا لمنازع أن ينازع ليس هذا على سبيل الوجوب ولأن الصحابين لم ينقل إلينا كلام النبي بل ينقل إلينا ما فهمه من كلام النبي لعل هذا الكلام نوعب علينا نسهم منه لإيه الاستحباب ورمضان سيئاتي يستضلون مثلا بحديث قريب على أن لكل بلد رؤيته الخاصة وإن قريب ذهب لحاجة لأم الفضل إلى الشام فقاب على معاوية فرأوا فرأوا الهلال يوم الجمعه وقادم على ابن عباس في نهايه الشهر فقال فاجدهم يصمون قال الا ترى الا تاخذ بويته ايه معاويه قال لا هكذا امرنا النبي صفا معاذ زين ما ما يتاخمش تبين ابن عباس لم ينكر الكلام الذي استمعاه من النبي وفهم منه الايه امرنا إنما نقل فهمه ده اجتهاد, النبي... اجتهاد ايه ابداعبات انه فاهن من الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يذكر ان هذا على سبيل الامر وان لكل بلده يطوخص وده رد من ردوط الطويلة للعلماء على حديث ايه كريب انتم معايا ولا ايه استحنا بنقول ايه ان امرنا هذي ده او امرنا او نهينا ده ايه فاهن من تهم الصحابي لما يتمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحابي لم ينقل لنا نص كلام النبي عشان كيف نقول له وهذا مفروح النبي صلى الله عليه وسلم مفروح حقيقة حكم حقيقة دي يعني يقول قال النبي عن رسول الله, صلى الله عليه وسلم أنه قال واضح؟ مو حتى في مسألة قريب هو لما نقل إلينا ما فهمه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه فاهم ذلك على سبيل الأمر احنا بنقول, بنقول ايه عليك بنقول لا احنا عندنا نصوص واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وابطلوا لرؤيته فصوموا لرؤيته ده لكل منها ما يقول لكل بلد ايه أن كل بلد لها رؤيتها الخاصة معنى ذلك بقى أن لو وحد طلع على الحضور ما بين مصر وإيه السودان كده اثنين متر ولا حاجة اثنين متر ليه نص متر يبقى فعتها ما لا يلزمه ان يعمل دروئة مين ما لا يعمل دروئة مين السودان واضح طيب الشهد من الكلام انه يقول والمرفوع حكما ما اضيف الى سنته او عهده او نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته اياه ومنه كول الصحابي رضي الله عنه قمرنا او نهينا او نحوهما قول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض إلى نوع خفف عن الحائض يبقى هنا ابن عباس نقل كلام النبي نقل إيه ما فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه فهمه هذا على سبيل الإيه؟ الأمر لذلك قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت أن يكون آخر أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن نخفف عن الحائض والحائض لا يجز لها أن تطوف حول البيت وقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليهم يعني, يعني نهي النساء عن اتباع الجنائز خبالك من الكلام ده أم معطية هنا لم تنقل كلام النبي صفلا إنما نقلت إيه ما فهمت وأكدت ذلك بقولها في نهاية الحديث إيه ولم يعزم عليه لأجل ذلك تجد بعض أهل العلم يقول يكره للنساء أن تفير خلف الجناز نا. لم يتأكد النهي في حقنا ولم يعزم علينا أي لم يتأكد النهي في حقنا فتجي بعض اهل العلم يقول ايه يكره للنساء ان يترن خلف الايه الجناز طب لي اخوانا قلته يكره معانا ظهر الحديث الايه التحريم معانا ازاي فهم يقولوا ايه لان ام عطية قالت ولم يعزم علينا اي لم يتأكد النهي في حقنا يعني لم يتأكد النهي ليس على سبيل التحريم فابن حجر رحمة الله عليه يرد ويقول مثلا ايه لا ولم يعزم علينا ده فاهم الشحابين عسى ولنا ان نبي نهى والنهي الاصل فيه للتحريم ولم تنقل لنا ما الصادر عنها الايه التحريم الشدني كلامي ليه انا يعني اقول لك ان امرنا او نهينا ليس فيه نقل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ان فيه فهمه الصحابه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا إذا وجدت الصحابي أو إذا وجدت الأهل العلم يقولون وهذا يحرم لأن الصحابي كل نهين كذا فعلا بأن المثالة فيها إيه نتاع وأن لقاء أن يرد عليك ويقول هذا فهم إيه الصحابي وليس نقلا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أي ليس نقلا لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني هو ذلك لن يرد عليك أن تستشعر مع المصحابة لا طبعا لو لم نجد معارضا للصحابه طب و... نقولها بقى بص. قول الصحابي ده محل خلاف بين اهل العلم احنا عندنا على عده اقسام قول الصحابي في ما لا مجال للراي فيه كان يخبر عما سيحدث بعد الموت وكان يخبر عما سيحدث يوم القيامه مع زي يبقى قول الصحابي في ما لا مجال للرأي فيه هذا لا حكم الراقع للنبي فعلى الله لأن الصحابي مستحيل أن يكون فإذا مات العبد أتاهم ملكان بيض الوجوه أو سوء الوجوه دون أن يكون سمع هذا ممن من النبي فعلى الله لذا لا حكم الراقع مع وضع قيد في المسألة هذه ألا وهو بأن لا يكون الصحابي معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب لأنه لو كان معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب لعله قال هذا لما قرأ هذا الكلام في التوراة والإنجيل أو, أو ما أشبه ذلك عزيك عبد الله بن عمر أصاب زاملتين يوم اليرموك حاجات كده انت عارف المخلة المخلتين كده يوم اليرموك من أهل الكتاب عزيك كان يحدث منهما تحنا بنقول ايه مع وضع القيد بوا ايه اللي يكون الصحابي معروفا بالأخذ يعني أهل الكتاب الأمر الثاني قول الصحابي إذا عرضه قول صحابين آخر إذا عندي مسألة فيها قول ابن عباس حرام قوله فلان لا يباح إذا قول الصحابين في إيه عرضه قول صحابين آخر فحينئذ المحل يقول إلى النص وأن اختلاف الصحابة ليس قول بعضهم على قول بعضهم حجة إنما نتخير على حسب الإيه؟ الدليل المثالة الثالثة قول الصحابي إذا لم يخالف أحد واشتهر هذا القول يبقى كان معروفا جدا أن أبدأ أن تكون بالتحرير واشتهر هذا القول ولم يخالفه أحد فهذا يعد حدة لابد من الأقضي بها ويعد من داب الإجماع المثالة الرابعة قول الصحابي إذا لم يخالف ولم يشتهر يا ابن عباس قال بالتحريم هنا ومحدش خلفه لكن قول ده لم يشتهر ووضح الفرقة بين الشهر وعدم الشهر فهذا محل النزاع بين أهل العلم والأقرأ فيه أنه ما دام لم يخالفه أحد فإن حج لا يجوز أخروج عنه يلزم المسلمين أن يأخذوا بهذا الإيه القول واضح واضح لمسألة ولا قال والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الراطع وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول الصحابي آخر يبه هو بيتكلم هنا على, إيه؟ على قول الصحابي هل هو حجة أم لا ولخصه في كلمات عديدة او كلمات موجبة قال وهو حجة على قول الراجح إلا أن يخالف نصا او قول صحابي آخر فإن خالف نصا أخذ بالإيه بالنص وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما وإن طبعا بقى إيه ذكرت أكثر أكثر من تفصيل ده التفصيل في, الإيه؟ في المسألة ها في إيه ايه نعم ايه نعم. السند متصل الى الصحابة عن عبد الله مالصوذٍ ان ه这样 قاله اكيتا وكيتا وكيتا şu guys لم ينقل الفيديو الي النبي صلى الله عليه CB والصحابيمن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ايش در تعلم الصحابة فمن اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك سواء رآه أم لم يره وهم يكون شافر من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك سواء سمعه أو لم يسمعه فلو قدر أن رجلاً كان أعمى ويجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ألا يعد من الصحابة يعد من الصحابة عزيزي فإحنا بنوضة إيه فلو يجتمع مثلا أعمى أو أصم بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وماذا على ذلك فهو صحابي وإن لم يره ويسمعه ولا يشترط أن يراه النبي صلى الله عليه بس المهم أنه أن يجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصل هي الاجتماع والمخالطة أصل الصحبة الاجتماع والمخالطة لا يسمى سعيد صاحبا لمحمد إلا إذا طالت بينهما الصحبة مش معنا انهم يمشوا مع بعض يوم يقولون بكتبقوا ايه لكن هذا الامر خففا مع النبي صحبا كان من الصحابة من رأيهم مدة دقيقة خلاص ايبا دا صحابي مع ان اصل الصحبة ايه المقالطة وطول الايه العسرة قال والمقطوع ما وضيف الى التابعي فمن بعدهم والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك إذا من اجدنع بمن بالصحابة مؤمنا بالرسول ومات على ذلك أي سؤال <تصفيق> ابن حزر في أصل بد أن نقرره ألا وهو لان انا لما بذكر المسألة ما بذكرش بيه تفصيلاتها انا اذكر ايه نبذات على حساس انها من إن الكلام إن في اصول الفقر لا اتكلم على الفقر هذه واحدة الثانية ان دراقة المسألة لا يكون من كتاب الاصول لما يكون من كتاب الفقر لكن انا اعرج ليه عشان تفهم بس احنا ماشيين ازاي لما تلاقي مثلا حد يخالف وانت تقدر الفقر وتبقى عادته الاي دا ودبون امرنا اوه امرنا اوه يبقى كده فهمتش في الاصول كويس لما تلاقي بقى حد بيخالف الكلام ده عايز ازاي فانت عمال تقول ده امرنا لما تشوف المساله ان امرنا دي لا هي تنقل للكلام انما ايه نقلا لما فهمه الصحابي عايز ازاي لكن في مخالف في مخالف وفي ادله اخرى في ادله اخرى قال اقسام الخبر باعتبار طرقه مسلم تعتبر مسلمه مين لا لا كل من كل اسم يعني مش فهم اسم صحابة, صحابة أيوة. لا ليس بالصحابية لو ان رجل امن بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاش في عصر النبي مدة عشرين سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن او لم يجتمع به فلو يسمى صحابية فلو يسمى صحابية <تصفيق> واضح؟ نعم اه قولنا مع حزن طلعا قولنا مع دي عندنا وإلا اليوم الثيوطي في تدريب الضاوي ذكر الأقوال في المسألة تعلمني لكن هل نفكر اللي ايه في لفت المسألة ده في, في نهاية الكتاب بـ 20 صفحة ذكر أيضا ايه المسألة دون تفصيلات عاشا مع النبي صلى الله عليه وسلم قمنا و علاقة من الصحابه تسمى تابعيا هنا رغم انه اجتمع بالنبي صلى قال اقسام الخبر باعتبار طرقه ينقسم الخبر باعتبار طرقه الى متواتر واحاد فالمتواتر ما رواه جماعه كثيرون يستحيل في العاده أن يتواطئوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس وأظن أن هذا درستموه فيه مصطلح الحديث مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار انتبقى وقت نفصل في بعض المسائل لأن نتبقى ننتقى الباب ونكتفي والأحد ما سوى المتواتر وهو من حيث الرطبة ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلق من الشذوذ والعلة القادحة طبعا واضح جدا الفرق ما بين المصطلحات الأصوليين ومصطلحات المحدثين يعني لما تكره المصطلح كده في تابل مثلا يقول لك ما اكتصل سندوق نقل العدل الضابط عن مثلي إلى منتهاه من غير ولا علن كان في ما نقله عدل تام الضبط بسند المتصل وخلى من الشذوب والعلن القادحة لأ هناك مصطلح الحفظ والحفظ ما نقله عدل خفيف الضبط بسند المتصل وخلى من الشذوب والعلة القادحة ويصل الى درجة الصحيح اذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره والضعيف ما خلى من شرط الصحيح والحسن ويصل الى درجة الحسن اذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره وكل هذه الاقسام خجة هو الضعيف فليس بحجة لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها طبعا معروف ان هذا ينقسم الى اربعة اكتام هناك الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن ليه بعدها الايه الضعيف فانا بنقول الصحيح لذاته اللي تعرفت هنا عرفناه الصحيح لغيره الحسن اذا تعددت ايه طرقه الحسن لذاته اللي بتعرف اللي احنا قلناه الحسن لغيره الضعيف اذا تعددت إيه؟ طرقهم صيغ الأدائي للحديث تحمل وآداء انت بتتحمل عنه وبتأدي يبقى في صيغ للتحمل وفي صيغ للأداء فالتحمل أخذ الحديث عن الغير والأداء ابلاغ الحديث إلى الغير وللأداء صيغ منها لما بيأدي بقى الحديث في بعض الحين تجده يقول حدثني لمن قرى عليه الشيخ حدثني إذا هو الشيخ كان يتكلم هو إيه يستمع أو أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأه هو على الشيخ إذا أخبرني إذا كان في دراسته إما أن الشيخ يقرأ وهو يستمع أو أن الغالب يقرأ والشيخ إيه يستمع أخبرني إجازة أو أجاز لي الإجازة يقول إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه يبقى أجازتك في الكتاب الفلاني يبقى ممكن أن أنت بتروي الكتاب الفلاني ده بترويه إيه؟ عن طريق الإجازة أن صاحب هذا المؤلف أجازك أن ترويه أخبرني إجازة أو أجازة لي لمن روى بالإجازة دون القراءة والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة واضح يا صابح ممكن أقول برئيس أجاب القراءة اللي هو الإيه الإجازة لم يكن بطريق القراءة ممكن برئيس أجاب القراءة هل نتعلق قراءة أجل؟ لا المصلحات بتاعتها إجازة في القرآن إنت مختلفة عن إجازة هنا معاً زي؟ الإجازة هنا ليس معناها الكراءة وإلا لو إنت قراءتها على الشيخ دي أخبرني معاً؟ دي معناها إيه؟ أنه هو يقولك أجازت لك أن تروي مروياتي إذا مش شرقنا تقول أنت إيه قرأتها عليه او سمعتها منه وقد تدخل كتاب في مرويات الشيخ ويتحدث بهذه المرويات وتحديثك لها يكون عن طريق إذنه لك بأن أجازك فيها مش شرط. لا مش شرق العنعنة وهي رواية الحديث بلقظ عن ده معنى لإيه؟ العنعنة ده معنى عن محمد عن الإسلام كذلك وحكمها الاتصال إلا من هو إلا من معروف بالتدليف العنعانة هذه هل هي رواية صحيحة أم لا ولا ضعيفة يكون حكمها الاتصال إنثالا إن أحمد لما يقول عن محمد سمع من محمد إلا أن يكون أحمد هذا معروفا بالتدليف التدليف معناه إيه؟ أن يروي الراوي عن من سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل يعني أن يروي الراوي عن من سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة محتملة معنى الكلام أن أنا سمعت من سعيد وهو شيخي سمعت منه أحاديث عديدة جيت في حديث معين لم أسمعه منه عزي ولكن سمعته من محمد أنا كنت غايب مثلا في المرة دي فمحمد قال لي والشيخ قال كيت وكيت وكيت نقل لي ما قاله الشيخ فأنا بروح جايب أقول إيه عن احمد اللي هو انا عن سعيد معايا اقول عن احمد مثلا ايه ايه ايه بلفظ يوهم معا ما يقولش مثلا ايه استمعت ولا يقول مثلا لكن مثلا ايه ايه ان مثلا ان سعيدة قال كيف وكيف ما يقولش بقى ايه عن احمد قال سعيد او اخبرني فعيف ليه لانه يكون بذلك قد كذبا يبقى يأتي بلقظ يحتمل السماع وغيره واضح الكلام طب ليه كده لها امور عديدة منها ان يكون الشيخ ضعيفا فعيف دي ايه الان اسمات محمد ده ضعيف عايزة وقع ايه موقع عشي بقى كله ايه ايه او ان يكون يعني ازاي يقول انا محمد هو لسه في مثل عمره صرح شيء من طريقه خلاص مش هي أفتر في حاجة هذا فعلا متأكد ان هو ايه يستمع منه واجبها بلفظ ايه يحتمل السماع ويحتمل غير السماع فيقول المعنعن هذا حكم الاتفصال الا ان يكون منعنعن معروفا بالتبليل فلا يحكم في هذا الاتفصال الا ان يصرح بالتحديث هذا وللبحث في الحديث ورواته انواعا كثيرة في علم مصطلح ما أشرنا إليه كفاية ان شاء الله تعالى طبعا يجب كله أصلا مقصد يكون فين؟ في الحديث من اول أقسام الخبر باعتبار من يضافوا إليه <تصفيق> نقف في الإجماع هي في مسألة ونجعلها يعني إيه واجبا ما ندل على أن خبر الأحد يؤخذ به في باب العقائد ما الدليل على أن حديث الأحد يؤخذ به في باب العقائد المرة القديمة إن شاء الله يمتحان على الأبواب الآتية المتحان على العام الخاص صح المطلق والمقيد المرة قد يمتحان على الأبواب الآتية المطلق والمخيب والنص والظاهر والمجمل والمبين والمؤول والنسخ والأخبار حزاكم الله خير